أوقاتكم وتبواتم من الجنة منزلا أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير <تصفيق> وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه تأملات إيمانية في سورة الحشر ذكرنا في جلسة الأمس أن سورة الحشر سورة مدنية نزلت آياتها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وهي سورة مدنية بلا خلاف بين علماء التفسير وأن ايات هذه السورة أربع وعشرون آية وذكرنا أن السورة لها اسمان الاسم الأول سورة الحشر ومعناه الجمع وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني النظير والحشر بمعنى الجمع اجلاهم واخرجهم إلى أرض المحشر، وهي أرض الشام، التي يبدأ منها حشر الناس يوم القيامة. الإسم الثاني للسورة، سورة بن النظير كما سماها ترجمان القرآن وحبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسماها بذلك لأن عامة آيات السورة تتكلم، عن إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني النظير عن المدينة المنورة وذكرنا حادثة بئر معونة وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل عمرو بن أمية الضمر رضي الله عنه لرجلين ما كان يعلم أن لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الدية وكان ممن ذهب اليهم يهود بن النضير وأرادوا الخيانة والغدر وقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه جبريل بذلك فقام وإلى آخر ما ذكرنا بالأمس بفضل الله هذا هو اليوم الثالث من شهر رمضان نسأل الله أن لا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا ولا <تصفيق> ولازلنا مع التعريف بأهم موضوعات ومحاور سورة الحشر نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن أيها الإخوة الكرام سورة الحشر سورة تغرس في قلوب المؤمنين الأمل مهما اشتدت الظروف ومهما صعبت الأمور لكن يبقى عند المسلم أمل في أن يجعل الله جل وعلا له من كل ضيق مخرجا مطلع السورة يقول ربنا جل في علا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض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 وكان بعد ذلك الفرج وإجلاء المسلمين لليهود أهل الخبث والخيانه عن المدينة فصورة الحشر تغرس في قلوب المؤمنين الأمل مهما صعبت الأمور ومهما اشتدت المحن لكن يبقى في قلب المؤمن رجاء في ربه وأمل وطمع في رحمته وأن يجعل له المخرج صورة الحشر سوره تقوي الإيمان والمعرفة بالله الخالق الجليل سوره الحشر في آياتها في الخواتيم في خواتيم سوره الحشر ذكر لاسماء الله جل في علا وصفاته جل في علا وتعريف من الله جل وعلا بذاته العليه لعباده المؤمنين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 تعميق معرفة المؤمنين بربهم الخالق جل في علاه صورة الحشر تغرس في قلوب المؤمنين أن النصر من عند الله لا يأتي النصر إلا من عند الله جل في علاه هو وليس الأسباب ولا العدد ولا العدد ولا العتال ولا تغلبون ولا تنتصرون بكثرة اللهم امين وجزاكم الله بمثله وزيادة حبيب الغالي أبو سام ان أن يحفظك وان يرضى عني وعن النصر لا يأتي إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله حاصر المسلمون اليهود بني النضير فيما يزيد على عشرين يوم وظنوا وغلب على ظنهم انهم لن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنهم ايضا لقوة حصونهم اللهم امين وجزاكم الله بمثنى وزياده حبيب الغنم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من المم... لا بل هؤلاء ظنوا أن هذه الحصون حتى تمنعهم من الله استغفر الله تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبير هو الذي أخرج الذين كفروا هو وليس العد ولا إسلا فمن أراد النصر فليعتصم بالله فليلزم عتبة عبودية من النصر؟ من نعمه ومن تفضله جل في علاه من اهم موضوعات سوره بني النضير سوره الحشر انها ذكرت لنا اصنافا من الناس ناس ينبغي أن نقتدي بهم وان نسير على دربهم و وناس اخرين لنحذر من افعالهم ولنتجوان لنتجنب اساءتهم وخبثهم وما ياتي منهم من الشر فذكرت الصوره المهاجرين رضي الله عنهم والأنصار رضي الله عنهم وذكرت صنفا يعني مستمر إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة من تبع المهاجرين والأنصار باحسان ويدعو لهم بظهر الغيب وهذا من إيمانه وتقربه لربه جل في علاه ذكرت الصورة صنف من اخبث خلق الله المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الايمان وايضا ذكرت الصوره اليهود عليهم من الله ما يستحقون فاولا ذكرت الصوره المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هؤلاء تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وتركوا ملاعب الصباح تركوا كل شيء ما الذي يريدونه يريدون عرضا من الدنيا قليلا لا يبتغون فضلا من الله ورضوان لا يريدون إلا الله خرجوا وفروا بدينهم لله أولئك هم الصادقون هؤلاء هم الصادقون حقا اثنى عليهم رب العالمين بذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا ذكرت السورة الأنصار رضوان الله عليهم أهل المدينة الأخيار الأفاضل الذين جاء إخوانهم المهاجرين وأتوا عليهم فكيف كان استقبالهم لإخوانهم في العقيدة والإيمان الذين جاءوا من غير شمٍ غير مال ولا دول ولا أهل ولا عدد ولا, ولا أي شيء قال رب العالمين يمدح الأنصار رضوان الله عليهم الذين حبهم من الإيمان، قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل تبوؤوا يعني سكنوا الدار يعني المدينة المنورة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير والذين تبوؤوا الدار والإيمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغلية عام الشيخ محمد أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وأن يتقبل منا جميعا صالح اعمالنا قال والذين تبوؤوا سكنوا الدار يعني المدينة المنورة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير والإيمان تعجب من الآية تبوأوا الدار طيب هذه معروفة سكنوا المدينة لكن والإيمان صار الإيمان وطنا لهم نعم لأجل ذلك بذلوا كل شيء لنصرة إيمانهم ودينهم وعقيلتهم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ماذا صنعوا يا ربي مع اخوان قال يحبون في الله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة يعني من حسد أو غل مما أوتوا يعني لا يحسدون أحدا على شيء على ما يحسد المسلم أخاه وما الذي يستحق أن يحسد الإنسان لأجله سبحان الله قال ويؤثرون أن يقدمون إخوانهم يعني على أنفسهم ولو كان بهم خصاص حتى لو كانوا فقراء يتقربون إلى الله ببذل الدنيا ببذل كل شيء الى اخوانهم ويؤثرون على انفسهم وما ولو كان بهم خاصه قال ربي واحق القول قول ربي ومن يوقشح نفسه الذي يعرف حقيقة الدنيا وقيمتها فاولئك هم المفلحون ثم صنف ثالث أسأل الله أن يجعلني منهم قال الذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا إخواننا في النسب ولا في الوطن ولا في ماذا ولا في اللون ولا في العرق ولا في ماذا قابل اخوانهم في العقيدة ندعو للصحابة ندعو للمهاجرين ندعو للأنصار الذين وصلنا ديننا ببركة جهادهم وصلنا ديننا على أشلائهم ببركة تضحياتهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هؤلاء المهاجرين هؤلاء الأنصار صحابة المهاجرين الأنصار أفضل من وطئ الأرض بنعلي بعد الأنبياء والمرسلين والذين جاءوا من بعدهم وساروا على دربهم يلحقهم رب العالمين بهم ومن دينهم ومن تقربهم لربهم أنهم يدعون الإخوان بظهر الغيب ثم يذكر تذكر صورة الحشر صنف آخر لكنه صنف خبيث من الناس بل هم من أخبث الخلق وأقذر الخلق إنهم يعادون الموحدين ويوالون الكفار واليهود أعداء الموحدين إنهم الذين يظهرون الكفر و الذين يظهرون الايمان و الكفر عياذا بالله يرسلون الى اليهود لا تخرجوا نحن معكم في مقابل جند التوحيد سبحان الله الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد اد انهم لكاذبون لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لو تظاهروا بنصرهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون سبحان الله كشفهم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه رضوان الله عليهم وعراهم القرآن أمام الدنيا فلنحذر من مكر المنافقين في كل زمان ومكان ثم صنف آخر من أصناف الناس لا يقل خبثاً عن المنافقين إنهم اليهود على وجه العموم ثم يهود بني النضير على وجه الخصوص الذين استقوا بحصونهم وبكذب المنافقين واليهود عليهم وحاربوا دين الله أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حائل بينهم وبين ذلك أرادوا أن يعلوا على أهل التوحيد والله حائل بينهم وبين ذلك خرجوا بعد ذلك أذلة جبناء يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار هؤلاء أصناف من أصناف ذكرتهم سورة بني النضير ثم سورة بني إن فيها توجيهات لأهل الإيمان وتوجيه من سورة بني النظير أهل الإيمان بتحقيق تقوى الله عز وجل والعمل للغد اللي هو يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أهل التقوى هم أهل السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة نسأل الله أن يجعلنا منهم ثم حذرتهم آيات سورة بني النظير سورة الحشر من سلوك مسلك الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم أمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثم الآية الآيات آيات سورة ابن النظيم تقارن للمؤمنين بين أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم آيات سورة بن النضير سورة الحاشرة من, من, من أجل موضوعاتها معرفة قدر القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته o Vou... خاشعا متصدعا من خشية الله سورة بني النضير هذه أهم موضوعات سورة بني النضير سورة الحشرة نسأل الله أن ينفعنا وأن ينفعنا بالقرآن غدا إن شاء الله نبدأ مع آيات السورة آية آية نقف معها وقفة المتدبر المتأمل المستفيد المتعلم ونسأل الله أن ينفعنا وأن, ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن اللهم تخرجنا من رمضان إلا بذنب المغفور وسعي المشكور وتجارة لا تبور اللهم ارض عنا وعن أبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم اجمعنا بالخير وعلى الخير دوما في الدنيا واجمعنا في الآخرة في الفردوس الاعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم